119. فبما نقضهم ميتاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف 110. بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 119. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 110. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه وإن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 وأخذهم الربا وقرنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطر وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الواسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما